ইসলাম এসেছে আরবি মানুষ ভয় পায় একদিন হয়তো আরবদের হাতে নিউক্লিয়ার বোম চলে আসতে পারে তারা বুঝতে পারে না ইসলামিক বোম শান্তির বোম অনেক আগেই পড়ে গেছে এটা পড়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন সমাপ্ত নেটওয়ার্ক Oh.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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 ياتينا كلها فكذب وابا قال اجئتنا لتخرجنا من قضنا بسحرك يا موسى فلناتي انك بسحر ثني فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه وان احشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتناسعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لنساحران يريدان أن يفتروا حريما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثنى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعنا الله الله اكبر, أكبر سميع الله لمن حمده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قالوا بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة النسا قلنا لا تخف انك انت اللعنا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 بل ان اقطعن ايديهن وارجلهن من خلاف ولهصلبنكن ولاصلبنكن في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وهبقا قانونا اترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقط ما انت انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جنما لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها وذلك جزاء الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 سأن أسرمِ عباد تقظم للَهُم قيقًا في البحرَ مَسَّ تَخافُ دركم وَلا تَقشك فتبعهُ في العون بجودِه فَغشَهُم مَِ اليَّ مَا غشهُم وَأَظَلَّ فيعون قَومَهُ وَما هد ياابني إسر إ قده جيَناكم منِن عدك بك وَعددناُ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 আমি সংগ্রাম করছি করতে সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায় আল্লাহুল্লাহ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 আল্লাহ শুনি মন খামিদান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 فجئته اليك ربي ترضى قال فانا قد خذنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ان اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم, فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدة بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها, فقدفناها فكذلك ألقى السامره فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فئن لك في الحياة ان تقول لا مثاس وان لك موعدا وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه لنحرقه ثم لنثفنه في اليم من الله اكبر الله اكبر الله لمن حمده ربنا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 وكذلك انزلنا لك القران العربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولد الحمد الله أكبر الله কখনও কয়েক ফোঁটা পানি একজনের ত্রিসকা মেটাতে পারে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 मुक्त दान कर रेखे स्रष्टा जीवनित करते हैं मानवतार समाधान थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जीरो नम्बर 011-32301 Euro account number 011-32302 US dollar account number 011-32303 टाका पाठी आमदरी इमेल कुरून admin at -ad the rate peace tv.tv peace tv मनवतर समधार ओती उत्तम अर्थोनेति सर्वत किस्टो बानित जुनेति सथित इर्थन कत सुर भाव नुगे सफलता अर्जन करार्ज देखलमी अर्थनीति सोमवार बुधवार और शनिवार रत एगारोटे पुन सम्प्रचार सकाल दस टाय बांगे टी